عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الف لامرئ لا تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان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 آياتنا غافلون أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم أنهار في جنة النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين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 أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضل مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وَجِئَتْهُمْ رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في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 قل لو شئت الله ما تلوته عليكم ولا ادلكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممن افتري على الله كذبا او كذب باياته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 أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِيْ عَمَّا تُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا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 جاءتها ريح عاصف وجيءهم الموج, وجي الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن بن الشاكرين فلما أنجيهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها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 انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس حتى اذا اخذته أرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن لمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دان السلام ويهدي من يشاء إلى ضراط مستقيم للذين احسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفي بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تشرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أحق أَن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم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 وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتريه؟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 أنتم بريءون مما أعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 أو الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهاد يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء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 إلا ما شاء الله لكل امه نجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آل آل وقد كنتم به تستعجلون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 ألا إن لله ما في السماوات والارض الا ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون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 هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أهل الله أذن لكم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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نَبَأَ نوح إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأملت أن أكون من المسلمين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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل سحار عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مرقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله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 ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين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 أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فلعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم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 ومن ضل فانما يضل عليها وما ان عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الف لامر